لا قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت جاء سكرة الموت بالحق و جاء الموت بالحق ذلك ذلك ما قلت منه تحير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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا الخيا في جهنم، أما كل كفار عنيد، من علل الخير معتد مريض، الذي قال قرينه ربنا ما اطغيته قال قرينه ربنا ما ولكن ولكن كان في ضلال قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكن بالوعيد ما يبدل القول لدي القول وما أنا ما يبدل وما بظلام لا القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلقت وتقول نقول ان مَهْلَئْتَ لَحْتَ وَتَقُول وَتَقُولُ هَلْ مِن مزيد يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ مَهْلَئْتَ لَحْتَ وَتَقُول وَتَقُولُ هَلْ مِن مزيد 126. وحلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 128. من, من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيبا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدا